bismi llahi lillahi ma anahu wa hi idza zulzilatil ardu zilzala وَقَالُوا لَمَّا الْإِنْسَانُ مَا لَمَّا إِذْ تُحْدِثُ أَخْبَارًا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى اَثَافَن لِيُرَوْا أَمَّا لَهُمْ وَمَن يَمَن مِثْقَال ذَنْبٍ Oh, dear.